كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستحزئون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 كانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم السَّاعَةُ يومئذ يتفرقون يَتَفَرَّقُونَ الذين الَّذِينَ وعملوا الصالحات فهم في فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وأما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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنشُرُونَ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 يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره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 لا سضر دعوا ربهم منبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريقهم منهم بربهم يشركون ليكفوا بما أتيناهم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 وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله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 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم اللام رد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشّراته وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفرق بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا البينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 وهو العليم القديم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون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 فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَاعِذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ